في صحف مكرمه مرفوعه مطهره بأيدي سفره كرام برره قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفه خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم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 فأنبتنا فيها حبًا وعنبًا وقضابًا وزيتونًا ونخلًا وحدائقًا غلبا وفاكهة وأبًا متاعًا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت Yawma yafir'u al-mar'u min akhihi Wa ummihi wa abihi Wosahibatihi wabanihi Likul imre'in minhum yawma idin shanun yugnih Ujuhun yawma idin musfira وضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة